إما ترك آل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن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 الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين ثم.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 وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم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 وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين ثم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 وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا سنصوم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا أن يثنين إذهمات الغار إذ يقول، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله نعمة.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 اندهو بجنود فأنزل الله سكينه عليه وأندهه بجنود،, بجنود فأنزل الله سكينه عليه وأندهه بجنود فأنزل الله سكينه عليه وأندهه بجنود فأنزل الله سكينه عليه وأندهه بجنود فأنزل الله سكينه عليه وأندهه بجنود فانزل الله تكينه عليه واندهه بجنود فانزل <سؤال> الله تكينه عليه واندهه بجنود فانزل الله تكينه عليه واندهه بجنود فانزل الله تكينه عليه واندهه بجنود فانزل الله تكينه عليه واندهه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 فأنزل الله, الله تكينته عليه وأن بجنود بجنوده الله تكينته عليه وأن يده بجنوده الله تكينته عليه وأن يده بجنوده الله تكينته عليه وأن يده بجنوده الله تكينته عليه وأن يده ahhh <trying to cry> اللهم فكينه عليه واندهه بجنود فعنذ الله فكينه عليه واندهه بجنود فعنذ الله فكينه عليه واندهه بجنود فعنذ الله فكينه عليه واندهه بجنود واندهه بجنود لم ترونها وجعلت كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل في قلوب المؤمنين إيمانا مع هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً عينانهم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً عينانهم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً اِنَّنَّهُمُ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانهم عينهم، والذين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانهم عينهم، والذين أن. السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً عيناً، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً عيناً، هو الذي أن. أزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا عليهم، والذين أزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا عليهم، والذين. في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل ذلست كينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً عينانهم والذين ذلست كينة في السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا عليهم والذين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا عليهم والذين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لَتَسْكِينَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا مَا نَمَّ عَنَّاهُمْ وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا مَا نَمَّ عَنَّاهُمْ وَالَّذِي في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزلت سَكِينَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَعَزَّتْ بِذِكْرِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَطَمْأَنَتْ قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُثَبِّتُ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً عيناً، والذين أزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً عيناً، ولن لدنود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكية علماً فأنزل السكية علماً فأنزل السكية علماً فأنزل السكية علماً فأنزل السكية علماً فأنزل السكية علماً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 غَنَّتِ السَّقِيَةُ عَلَيَّ فَأَنَّ غَنَّتِ السَّقِيَةُ عَلَيَّ فَأَنَّ غَنَّتِ السَّقِيَةُ عَلَيَّ فَأَنَّ بلس كيّة عليهم وأن بلس كيّة عليهم وأن بلس كيّة عليهم وأن بلس كيّة عليهم وأن بلس كيّة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ذل الذين تفوا في قلوبهم للحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله تكينته، فأنزل الله تكينته على عبده وعلى المؤمنين، فأنزل الله تكينته على عبده وعلى المؤمنين، فأ. <له> ان الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله سكينه على رسوله وعلى فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين <تصفيق> اللهم سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فان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 انزلهو سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فانذر الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فانذر الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين فان ذل الله تكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لا الله تكينته على عبده وعلى المؤمنين. لا الله تكينته على عبده وعلى المؤمنين. لا انْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَن فَأَنزَلَ اللَّهُ تَكِينَتَهُ عَلَى عَرْشُهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَكِينَتَهُ عَلَى عَرْشُهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَكِينَتَهُ عَلَى عَرْشُهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألتمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علينا